وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليا تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا وسولا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 الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم, فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَاوُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَاوُ الْمُتَقِينَ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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضَّلَالَةُ فسيروا في الْأَرْضِ فانظروا كيف كان عَاقِبَةُ المكذبين إن تحرص على هداهم فَإِنَّ الله لا يهدي من يضل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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضَا رَبِّهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَفَبِقِنْعَمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 وجعل لكم من جلود الانعام بنوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا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 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا مفسدين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوته ان كنتم تتخذون ايمانكم دخلا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من امه انما يبلوكم الله به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 ولا تسألوا مما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدقتم من سبيل الله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 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمه وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم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 كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعمدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باء ولا عاد منه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 ثمَّ تابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ لِلَّهِ حَمِيفَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاقِرًا لِأَنْعَمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 um e